بسم الله الرحمن الرحيم يسعد إسوانكم بموقع أهل سنة بسم الله أن يقدم لكم هذا المال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله هو المتد ومن يضلل فلن تجد له وليه مرشدا وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله يا أيها الذين آمن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيهنة اتقوا ربكم الذي قلقكم من نفس واحدة وقلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيهنة اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصبح لكم أعمالكم ويرفع لكم ذنوبكم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 أعادنا الله وإياكم من النار ومن عدادنا ثم أما بعد مع الجزء العاشر والأخير من سلسلة المكارم الأخلاق والتي نختم بها اليوم هذه السلسلة المباركة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المخرم أنه قال إنما بعثت لأتمم المكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق ليس بالأمر اليسير الهيين فنفرط فيه إنما هو جوهر هذا الدين والغاية التي يجب أن نصل إليها لنكون خير أمة أخرجت للناس إنخوة الكرام اليوم مع خلق عظيم من أخلاق الإسلام ومن مكارم الأخلاق ألا وهو اللين والرفق اللين والرفق وضده العنف والبقش اللين ورفق ربنا سبحانه وتعالى نسب الرفق إلى نفسه ووصف نفسه بذلك ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرزق في الأمر كله ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف فالرزق واللين أيها الإخوة الكرار من أخلاق المؤمنين الصادقين تعالوا بنا نقف بعض الوقفات مع رزق واللين وما هو المطلوب بالنسبة للمؤمنين أولا وقفتنا الأولى في كيف زكت الشريعة الرزق واللين مع بيان مرتبة المؤمنين الذين يتخلقون بهذه الأخلاق السمع والوقفة الثانية مع علامات الرزق واللين ما هي العلامة التي يمكن أن نعرف بهذا الرزق واللين ثم الوقفة الأخيرة مع ثمرات أغفق الليل أما بيان مرتبة أغفق الليل في الشريعة فربنا سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الكريم فقال سبحانه وتعالى فَبِمَا رَحْمَةٍ من الله لِنْتَ لَهُمْ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حوله فاعف عنهم واستغفر لهم واشاو من كل أمر فبما رحمة من الله لنت لهم يعني كنت لينا ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حوله هكذا وصف الله سبحانه وتعالى نبيه باللين ورحمه وأمره سبحانه وتعالى بذلك فقال واخفض جناحك للمؤمنين وخفض الجناح هو اللين وكذلك بيّن صفات المؤمنين الصادقين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يفد منكم عن دينه فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُونَ ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر أذلة على المؤمنين هذه الزلة إنما هي لين ورق بأيدي إخوانكم أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بذلك ومدحهم بهذه الصفة الكريمة المباركة اللين والرفق كذلك الرفق أيها الإخوة الكرام ما كان في شيء إلا ذانا كما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا ذانا وما نجع من شيء إلا شانع كما أن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرزق في الأمر كله فمن خلق المؤمنين الصادقين رزق وليم مع إفوانهم المؤمنين هذه صفة بين المؤمنين فقط لا تكون مع الكافرين ولا مع المنافقين ولا الزنادقاء الله سبحانه وتعالى أمرنا باللين بيننا والرفق بيننا أما مع الكفار فقال الله سبحانه وتعالى جاهد الكفار والمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغض عليهم واغض عليهم أي أن الكفار والمنافقين لا يعفق معهم اللين ولا الرفق طالما هم يحادون الله ورسوله ويتعون في الأرض فساد ذلك إنما يكونوا بالجهاد في سبيل الله وهؤلاء الكفار الذين يطعمون في ديننا بين الحين والحين لا يصح معهم لي فإنما هم يضطشون بإخواننا في كل مكان والليم معهم إنما هو مهانة للمؤمنين ولا تهنوا في بتغاء القوم ولا تهنوا في بتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ولا تهنوا في بتغاء القوم وقال سبحانه فلا تهلوا وتدعوا الى السلب وأنتم الأعلى والله معكم ولن يتركم أعمالكم إذن الليم مع الكفار مهانة كما هو الواقع اليوم استجداء للسلب يطلبون السلام على موائد اللئام فما يكون إلا مهانة على مهانة وذلا على ذل المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أين يكون العزة ونحن نستجد السلام من أجل الأرض وأن نتعايش معا في مهانة وذله. كيف يكون هذا إنما طلب منا هذا الدين رفق وليم مع إخواننا المسلمين فالرضق أيها الإخوة الكرام كله خير مع المنسي أما مع الكفار الذين يرسمون نبينا صلى الله عليه وسلم بأقبع رسومات ما إن انتهينا من الدنمارك إلا وخرجت علينا السويد في الأيام الماضية برسومات قبيحة يرسمون بها النبي صلى الله عليه وسلم رسموه بصورة الكلب عزكم الله هذا في التوير في الأيام الماضية وهل ينفع مع هؤلاء رفق وليه؟ ما ينفع معهم إلا عزة وشوكة ويوم أن أحسوا بضيعة المسلمين واستكانتهم وضعفهم وذلهم رفعوا عقيرتهم نعم ما تجرؤوا الا باستكانتنا تحت شعار ان الاسلام يطلب السلام يطلب السلام من يطلب السلام ممن ادلوع ولا تهنوا وتدعو الى السلم وانتم الاعلى ليست هذه آية في القرآن. وما تسمع الا من المنافقين حينما يتلون قوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وان جنحوا فكانت الزيل والمهانة الله سبحانه وتعالى نهانة فلا تهلوا وتنبعوا الى السلم وانتم الاعلون وانتم الاعلون رامة ومهابة اما لماذا ضاعف المهابة فبنا نعم نعم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله رفورهم حليم ثم نسأل بما يصيبنا هذا الذي يصيبنا? انما اصابنا من عند انفسنا. اولما اصابتم مصيبة قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا من اين هذه المهانة? من اين هذا الوضع المشيء? قلتم انه كله من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير نعم إنما الرفق والليل لإخواننا المسلمين أما المتمردين الذين لا يركبون فيكم إلا ولا ذنب فأولئك لا ينفع معهم إنما ينفع معهم يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ جَاهِلُ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغُلُّهْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيْسَ الْمَصِرِ نعم أيها الأخوة الكرام إذن فالرزق والدين مدحه الله سبحانه وتعالى بين عباده المؤمنين لكن أمرهم بالغلبة والشدة على الكافرين حتى يستسلموا لله وحده ويضعنوا لهذا الدين وهذا الحق الذي انتم تحملوه اما الوقفة الثانية مع علامات الرزق والليل كيف نعرف رفق واللين كعلامات بيننا رفق واللين لهم علامتين واضحتين أما العلامة الأولى فهي بشاشة في الوجه وطلاقة وتبسم في وجه أخي هذا من أظهر علامات اللين والرفق بمشاشة الوجه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وتبسمك في وجه أسيك صدقة التبسم في وجه أسيك صدقة وعن جرير ابن عبدالله البجلي رضي الله عنه فيما رواه بيها في سننه انه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت وما رآني الا تبسم في وجهي الا تبسم في وجهي هو المعلم بأبي هو وأمي هو المعلم لنع لقد جاءه رجل أعربي كما روى مسلم في صحيحه من حبيث أنس رضي الله عنه قال كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة وعليه رداء خشن غليظ فادركه الاعرابي من خلفه فجبزه جبزة شديدة اثرت في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم جبزه الاعرابي جبزة شديدة من ردائه فاثر في عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم ثم قال الاعراب يا محمد مرلي من مال الله الذي عندك عربي جلب غليظ القلب فما كان من الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أمر له بعطاء تبسم صلى الله عليه وسلم في وجهه وأمر له بعطاء مع هذه الجزة لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم خلق الأعراب الجفاء ما قابل الجفاء بالجفاء ولا غلظة بغلظة إنما قابله ببسمة تبسم وهذا من أجل علامات الليم وغزق المؤمنين أما أن تكون غلظة بين المؤمنين الأمر نعكف ما تكون الغلظة إلا مع الكافرين نعم أيها الهيطرة في هذه العلامة قولة من علامات الرفق واللين وهو التبسم والبشاشة وأن تلقى عقاق بوجه طليق من المعروف الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم العلامة الثانية وهي طيب الكلام ولينه اللين الرفيق لا يكون فحاشا إنما يكون أيضا لسانه لي وكلامه لي لا يخرج من فمه إلا كلاما طيبا لينا ليس بفحاش وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن بطعان ولا بالعام ولا بالفاحش ولا البديء إنما الفحش ليس من أخلاق المؤمنين إذن الكلمة الطيبة التي تخرج من اللسان فبق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فبق البشاشة في الوجه لين ورفق بإخوانك فلا تعبس فإن العبوس يكره بين الناس ويكره عند الله وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما أكثر الناس تبسما من غير زيادة من كهكهة وغيره إنما التبسما كان جل ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسر فيضحك بوجه المؤمنين وهكذا كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم بشاشة الوجه إذن للرزق واللين منزلة عند الله عز وجل عظيمة ثم أن لها علامات بيينة مطلوبة بين المؤمنين خفض الجناح بينهم ثم يكون للين ورزق ثمرات إخوة الكرام لرزق واللين علامات عظيمة وتمرات جميلة تجنى من أهم هذه الثمرات التي نجنيها أنها حلية الدعاة إلى الله حلية الدعاء إلى الله ومن أسباب إجابة الدعاة أو دعوة الدعاة بين غير المسلمين بالنصيحة بين المسلمين أيضا هذه من أول استمراء قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك الغرضة تؤدي للكوم والامفضاء والليل يؤدي إلى الرفق والاجتماع بل إن الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام وهارون حينما أمرهما بالذهاب إلى فرعون ودعوة فرعون فقال سبحانه وتعالى لهما اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يأشق قولا لينا حتى مع فرعون في الدعوة هذا في الدعوة الدعوة لا تكون الا بالليل الرجل نعم علمنا إبراهيم عليه السلام حينما كان يدعو أباه كان يقول له أفضل الألفاظ أفضل لفظ كان ينتفيه إبراهيم عليه السلام يا أبتي يقول له يا أبتي أفضل لفظ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صرافا سوي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لرحمن عطيب يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي خطاب من إبراهيم عليه السلام إلى أبيه في الدعوة رفيق لين لأنه يريد له الخير يا أبت إني أخاف أخاف يبين أنه يخاف عليه أي لستك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه في الدعوة فقال وجالدهم بالتي هي أحسن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة موعظة الحسنة هي رذك ولي النصيح بين المؤمنين كذلك الدعوة لغير المشلمين يجب أن تكون أيضا لينة اذا فالرد والليم هو حلية الدعوة للتعاة الى الله عز وحب بغيره يكون صاحبه منفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسفروا ولا تعزر يبقى مطلوب مننا البشارة مش التبشير العذب الكفار نحن التبشير بالجنة ووعد الله الحق بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر هذه أول ثمرة من ثمرات الرفق واللم أما الثمرة فهي ثمرة المحبة والموزة بين المؤمنين نعم مثل المؤمنين في سوادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تذاعى له سائر الجسد بالسهر والحمة نعم اللين والرزق يؤدي الى المحبة رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه مالهم صفتهم ايه أشده على الكفار روحة ماء بيدها إذن أشده مع الكفار ورحمة بين المؤمنين رحمة موزة محبة إذن فرضه اللي يؤدي إلى محبة وموزة بين المؤمنين لا شك أما العبوس والغيظة والقاس تؤدي إلى نفرة تؤدي إلى كرة تؤدي الى نفور وتشتت بين المؤمنين. اما الثمر الاخيرة حتى لا نطيل عليكم الثمرة الاخيرة من ثمرات الربك واللين انها سبب في عزة المؤمنين. ذلك باجتماعهم وتوادهم وتراحمهم يصير كالجسد الواحد يجعل الله عز وجل منه هيبة في قلوب الاعداء فان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون ثم انكم لا تدرون ان تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا تحسبهم حلفاء قلورهم شتى لا يقاتلونكم جميعا الا من وراء جدر الا من وراء جدر يعني هؤلاء يبحثوا عن مكان يختبئوا فيه ما عندهم شجاعة جبن للا ان الله سبحانه وتعالى ارقى في قلوبهم الرعب من المؤمنين لما كانوا يدا واحدا الليل والرفق يجعل المؤمنين يدا واحدا الله سبحانه وتعالى أمره بالاتحاق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذلك إنما يكون بلين الجانب وغف بالجناح واخف الجناحة للمؤمنين اخفض جناحة للمؤمنين والمؤمن يذل لأخيه المؤمن يذل الجانب فمن هنا تكون المحبة ويكون المؤمن للمؤمن كالبنيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابعه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فإذا حدث هذا كانت هيبة للمؤمنين يلقيها ربنا في قلوب أعدائنا وتكون المهامة وَيَكُنْ وقتها النَّصْرُ وَالْعِزَّ وَالْتَّمْكِينَ نسأل الله عز وجل أن يردنا إلي كرة جميلة اللهم ردنا إليك كرة جميلة اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمِّر أعداءك أعداء الدين من اليهود والطالبيين ومن أعوانهم المنافقين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعاً وأرنا الباصل باصلاً وارزقنا اجتناباً اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم